فَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّتُوا وَرَاءَ ذَلِكَ فَحَنَائكَهُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ هُنَالِكَ هُمْ وَارِثُونَ الذين يرسون الكردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكتول العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ إِنْ شَأْنَا لَكُم بِجَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ يَكُم فِيهَا ثَوَابٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالجهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نصيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربطوا به حتى قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء آمنا وفار الث نور فسنك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا الا من تبق عليه القون منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فإذا فأذست ويتعمت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل رب أنزني من مباركا مبارك خير المنذلين إن في ذلك لعائات وإن كنا لمذتين ثم شأناهم بعدهم قرنا آخرين فعُسِنَ فيهم مُرْتُونَ منهم أن يعبدوا الله مالكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَعَتَفْنَا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 وَلَئِن أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاطِئُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ سُلَيْمَى تَعِدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قنين الا يصحن نادمين فاخلت الصيحه بالحفر فجعلناهم منغثاء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 كلما جاء أمة وسولها كذبوا فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فضعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملعه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابذون فكذبوهما فكانوا من المُهلكين ولقد أتينا موت الكتاب بلعلهم يهتدون وجعل نبنا مُويا وأمه أعيثا وَوَجَّنَا هُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ دَتِ قَرَارٍ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم صبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمد به من مال وبنين نتارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن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 ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعر اليوم إنكم منا لا تنفرون قد كانت آياتي تثلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنكفون مستكبرين به ثامرا تهجون أَفَلَمْ يَذْدَرُوا قَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَدَاءَهُمُ الْأَوَّلِ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ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 أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى طراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الطراط لناتبون ولو رحمناهم ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضرر لندج في ضغيانهم يعمون ولقد أخذناهم ولقد أخذناهم بالعذاب ثم استكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إذا هم فيه مبلفون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة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 سبحان الله عما يطركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعجون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَك مَا نَعِدُهُم لَقَادِهُنَّ إِذَا ثَعْبِلَتِهِ يَأْحَسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَطْفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُود بِكَ مِنْ حَمْزَةِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُود بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُنَّ أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة وطائلها ومن ورائهم أزق إلى يوم يبعثون فإذا نفقت الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يوم عز وولا يتسانون فمن سقى الموزين فأولئك هم المفلحون. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا ۖ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فِي جَهَنَّمَ مخلدون تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النار دَلْفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وعنت خير الراحمين فاتخلتموهم تخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم فزيتهم اليوم بما صدر أنهم هم الفائدون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالمين قال إلَّا بِالْسُّوءِ إلَّا قَلِيلًا لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُجْعَلُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا فرهان له به فإنما, فإنما حسابه عند ربه